فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإن له ملاقكم فإن له ملاقكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي أن الصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذر البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فتشروا في الأرض وبتقو من فضل الله وذكر الله كثيرا